شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ما هي نار حامية